Allah la نزل عليك الكتاب بالحق مصدقين انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ in mm -hmm. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا Eh, eh, eh. Altyazı <coughs> <coughs> <coughs> Ahem. <clears throat> وابتواء تأميله وما يعلم تأميلي. Bu sizin لا يذكر إلا الألباب <تصفيق> <تصفيق> ربنا Bena inna kulla